Бок 2 96 шість. Сита тун вати Сполучники три: Хуруфулатуф Я встану, як тільки задзвонить будильник. انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه انهض من النوم مجرد ان يدق المنبه я стаю втомленой як тільки мне потрібно вчитися اصير متعبا بمجرد ان يكون علي ان ادرس اصير متعبا مجرد ان يكون علي ان ادرس я перестану працювати, як тільки мені виповниться 60 років. Саетавака фуані ламель бі мужераді ен фі ситін. Саетавака фуані ламель, мужераді ен асіра фі е Коли ви зателефонуєте? Мета ентесата тасиль? Мета ентесата тасиль як тільки я матиму час بمجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت مجرد ان يصبح عندي لحظه من وقت він зателефонує як тільки він матиме трохи часу سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد ان يصبح عنده وقت як довго ви будете працювати? Іля мета سوف تشتغل؟ Я буду працювати, доки я можу. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. <سوف> <طالما> قدرت على ذلك> <يبودو> <دو كي> я буду працювати, доки я здоровий. سوف أعمل طالما انني بصحه جيده سوف اعمل طالما انني بصحه جيده. هو ي레جيت في ليشكو замісто того щоб працювати. انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل. انه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل. Вона читає газету замість того щоб готувати їжу. انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ. انها تقرا الجريده بدلا من ان تطبخ. Він сидить у певній замість того щоб іти до дому. انه يجلس في الحانه بدلا من ان يذهب الى البيت. انه يجلس في الحانه. بدلا من ان يذهب الى البيت. نسكلكي يا знаю він живе тут. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. حسب ما اعلم فانه يسكن هنا. نسكلكي يا знаю його жінка хвора. حسب ما اعلم فان زوجته مريضه. حسب ما اعلم فإن زوجته مريضة. نسكلكي يا знаю він безробітний. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. يا проспав، إنكشي я був бы вчасно. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومه والا لكنت пропустив автобус інакше я був би вчасно لقد فاتني الباص والا لكنت я не знайшов дороги інакше я був би вчасно لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد